بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكره الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعنا خير ما نبدأ به هذه المحاضرة الطيبة آيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعكم الطالب محمد يوسف خلي تفضل مشكورا الله اشترى من الله نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وذلك هو الحوض العظيم ادء يقول المناجي يقول الحامدول سائحون الراتنون السائكون الراتنون الساجدون الآمنون بالمعروف الانامون بالمعروف ولا هون المنكر والحافظون لحدود الله وبشير المؤمنين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 فيسره نيابة عن العاملين بالمركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي مديرا ومشرفين وإداريين وغيرهم من العاملين والطلاب أن نرحل بسماحة محاضرنا بهذه الليلة وبأصحاب الفضيلة العلماء وبالأخوة الفضور يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذيوا قومهم إذا رجعوا إليهم ويقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقفه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة وحتى يأتي أمر الله أخرجه البخاري ومسلم عن معاوية رغي الله عنه ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء وإن حديث طويل وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائل الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ذينارا ولا ذرهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ موافر رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي أصحاب الفضيئة العلماء أيها الإخوة الحضور أيها الشباب محاضرنا لهذه الليلة هو أحد أعلام علمائنا في العالم الإسلامي ونحكب أنه من تتحقق فيه هذه المميزات التي وردت في الآيات والأحاديث ولا نزكي على الله أحدا محاضرنا لهذه الليلة هو والدنا وشيخنا سماعة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد ولد حفظه الله وجعله من من قال عمره وحسن عمله في شارد الحجة من عام 29 و300 والف من الهجرة في مدينة الرياض حفظ القرآن الكريم وهو صغير السن وآفظ العلم عن عدد من علماء الرياض منهم الشيخ حمد بن فارس والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق وغيرهم ثم لازمت ناحة الشيخ محمد بن الواهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مفتد ياري آل السعودية ورئيس القضاة في حينه ودرس عليه مختلف العلوم في الفقه والحديث واللغة وغيرها وانتفع بملازمته والقراءة عليه انتفاعا عظيما حتى أثار أهلا للتدريس وهو صغير السن عيّن الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في الرياض عام 57 و300 وفي عام 60 و300 اختاره الملك عبد العزيز قاضيا في مقاطعه السيف وفي عام 63 و300 عينه الملك عبد العزيز قاضيا لمقاطعه القصيم واستمر حتى عام 77 و300 حيث طلب الاعفاء من بعد الحاكم المستنفر وفي عام 72 و300 انتبه انتبه له جرائد الملك عبد العزيز للنظر في الطبال المتخلفة في كل من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة والطائف وجدة والمدينة المنورة وقد استمر النظر فيها حتى انتهت بكاملها في مدة وجيدة وفي عام 84 و300 والف عجله جلالة الملك قيصل صحمه الله رئيسا عاما للإشراف الدين على المسجد الحرام وفي أواخر عام 95 و300 والف إختاره جالس الملك خالد يكون رئيساً للمجلس, للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزيئة وهو عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجلس التاتيزي لرابطة العالم الإسلامي وعضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد وعضو في المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعدال الدعاة ورئيس للمجمع الفرقي بمسكة المكرمة ورئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية للعلماء ألقى كثيراً من المتنظرات والقطب في كثير من المناسبات ودرس على يديه كثير من علماء المملكة وحاضر في, جامعة في, في الجامعة الإسلامية بالمديرة المنورة وفي المعهد العالي للقضاء في الرياض وله برنامج خاص في إذاعة نداء الإسلام بعنوان اسألوا أهل البكر وفي, بر وفي برنامج نور على الدرس له من المؤلفات الرسائل والحسان إضاح ما توحمه صاحب اليسر في وسره من تجويده لذبح دم التمسع قبل وقت نحره غاية المقصود في التنبيه على أوهان بن صادعا طابعا تبيان أدلة في إثبات الأهلة خامساً الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة خامساً توجيهات الإسلامية سادعاً كمان الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر ثامن هداية الناس إلى أحكام المناسك تاسعاً بفاع عن الإسلام واشتراكية حرام عاشراً نقض نظام العمل والعمال مخطوط حالي عشر رسالة في التلفزيون مخطوط ثاني عشر فتاوى مخطوطة ثالث عشر الإبداع شرح خطب حجة خطبة حجة الوداع رابع عشر لاستراكية في الإسلام خامس عشر حكم لحكم المستوردة وذبارع الكتاب كما قبع بمشورته عادل من الكتب ولا على رأس قضاء المحاكم في المملكة رئيس للمجلس الأعلى للقضاء أما موضوع المخاضرة فهو موضوع من المضاعات الملحة على المسلمين في هذا العصر إنه يتعلق بالحديث عن أسباب المجد المسلمين الأوائل كيف حصل لمسلمين الأوائل المجد الذي سطره لهم التالية ثم كيف يمكن أن نحصل يحصل لنا نحن المسلمين في هذا العصر ذلك المجد السابق أيحصل بترديد المساخر على الأسنة أم يحصل بالعمل الجاد لتلصم كطأ أولئك الثلث الصالح الذين سطروا هذا المجد إن, إن الاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول هو الأساس الذي يمكن أن يستعيد به المسلمين مجدهم السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صارت فيكم ما ينتم استكتم به لانتظلوا بعد أبدا ختاب الله وسنتي ونطرف الآن فجرية هذا الموضوع لسماحة والدنا وشيخنا عبد الله بن محمد بن قميد ويتفضل مشكورا منا مأجورا من الله إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب عالمي والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإني أشكر الأخ الأستاذ محمد الشديس لكن لست أهلا لما قال ولم أصل إلى ما قال بل أنا أعد نفسي أحد طلبة العلم وواحد منكم فإني لم أصل إلى هذه المرتبة التي أشار إليها ولا أدانيها فإني معترف بالعجل ومعترف بالتقصير ولكن كما قيل ولكن البلاد إذا اقشعرت ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم ونبدأ بالموضوع الذي تفضل به الأخ وهو أسباب مجد المسلمين في أول الإسلام وكيف ذل المسلمون الآن ما أسباب ذل المسلمين وما هو أسباب عز المسلمين نقول أولا إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل بعثه الله والعرب في جاهلية جهلا يتقاتلون يسفتون الدماء بشبب وبلا شبب بأذنى شبب وبلا شبب ف... و... و... وكانوا عالة فقراء وكانوا متفرتين مختلثين يتقاتلون يعبدون الأصنام يتحاكمون إلى الكهان البعض منهم يأكل الميتة والبعض منهم يأتي بالشيء من التمر فيخلطه بشيء من الشم فيعبده ويفجد له جاء أكله كما هو مذكور في كتب التعريخ هذا هو شأن العرب حتى إن النصارى عزموا على أن يبعثوا من كساوشة إلى الجزيرة العربية لينصروهم ويخرجوهم من عبادة الأرهان إلى الدين النصراني وأن يذهبوا إلى مكة المكرمة لأنها معظمة عند العرب لأن ينصروا أهلها وفعلا فعل ذلك قيصر وكتب إلى ملك العرب النعمان بنهده وقال لقد علمت أن العرب عباد أرزان ومتفرقين ومختلفين فإني سأبعث إليهم رجلا من أفاول القساوسة ليخرجهم مما هم فيه إلى عبادة المشيخ ابن مريم فهو خير لهم وكان النعمان لا يستطيع مخالفة, مخالفة قيصر فكتل فكتب له بالموافقة ووعده بأنه سيؤيد هذا القش وينصره وأن هذه فكرة في محلها وهو تنصير جزيرة العربية فعلا قدم ذلك القش إلى ملك العرب النعمال فقال قد علمت أن هرق لقيصر أمرني بأن, بأن أذهب إلى الجزيرة العربية لأدعوهم إلى النصرانية بما في ذلك مكة المكرمة فوعد النعمان بأنه سيؤيده وينصره ويبعث معه من يساعده ولكن في قرارة نفسه لا يريد النصرانية لجزيرة العرب إلا أنه لا يستطيع مخالبة قيصر ولا قدرة له أبلا حربه فوعده غير أنهم عمل حيلة يصد بها ذلك القش ويصد بها فكرة ملك الضون عن تنصير الجزيرة العربية فقال النعمان لاحد خواصه إذا جاء غد فأتني وتكلم معي بعدما يحضر يفوض العرب ويأتي القش قال أيها الملك ماذا أقول لك قال هم سيء أدني وأنا أتصرف فقال سمعا وطاعا أيها الملك لما جاء أرد واجتمعت أهود العرب وجاء القس وجلس بجانب الملك العرب النعمان جاء الرجل الذي أرصاه بالأمس بأن يهنس في أذره جاء لا يهنس في أذر النعمان فتنفس النعمان الصعداء تنفس الصعداء وتأثر فقال القس أيها الملك ما الخبر قال الخبر عظيمي قال ويحك وما الخبر قال الخبر عظيم قال وما هو قال هذا أخبرني بأن رئيس الملائكة توفي قال القس يكبر الملائكة لا يموتون قال وكيف قال أبدا قال كيف عيسى الذي هو الله رجل الله يموت وهذا رئيس الملائكة لا يموت فانتبه القس وقال لا طاقة لنا بكم ولا قدرة لنا بتنصيركم فرزع إلى قيصر فقال أيها الملك مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب دعهم وشأنهم فاستطاع النعمان بحيلته تلك أن يرد هذه الدعاية النصرانية أن تظهر في جزيرة العرب وما هو, هو إلا مجرد رأي ولكن كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني إلى أن قال ولربما طعن الفتاة أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران هذه حالة العرب من الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله ومن التحاكم إلى القواهي إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رجوله بل أخرجهم من الموت إلى الحياة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به ذي الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حزرهانه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفها وجاهد في الله حق جهاده نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فإن الشريعة الإسلامية كاملة في مصاديها ومواردها فالرسول صلى الله عليه وسلم بين كل شيء وأوضحت الشريعة جميع ما يحتاجه البشر بينت السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وبينت الشريعة حق ولاة الأمور على الرعية وبينت حق الرعية على أولاة الأمور وبينت الشريعة كيف يزمع المال وكيف يصرف وبينت الشريعة كيف تعامل الأمم الأجنبية حرباً وصلحاً وسلماً وبينت الشريعة كيف تورع القوانين الحربية وبينت الشريعة أيضاً المصانع التي ينبغي اتخاذها الحرف الصناعية إلى غير ذلك فما تركت الشريعة شادة ولا فادة إلا بينتها أحسن بيان وأورحتها أتم إيراح لا نحتاج مع الشريعة إذا طبقناها لا نحتاج معها إلى بديل بالكلية بل بينت أيضا كيف تؤسس العائلات وكيف تقام البيوتات ودخلت الشريعة عليك في بيتك تبينت حقوقك على زوجتك وحقوق الزوجة على زوجها وبينت ما أتى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل وبينت الشريعة بأن دخلت بين الإنسان وبين نفسه تبينت أوقاتها وبعد وفاة كيف يغسل كيف يكثل كيف يورث كيف يدفن كيف يصلى عليه كيف تنفذ وصاياه فالشريعة ما تركت ساد ولا فاد إلا بينتها أتم بيان وأورحتها أتم العراح لكن المسلمون الأولون عملوا بشريعة أمرا وناهيا واعتقادا وعملا فكانوا أعزل أمم وأسعد الناس وأرقى الخلق فإنها فإن المسلمين شدمة قليلة اجال من الوجود ملك امتين عظيمتين هما اقوى ملوك الأرض وأشدها باث فارس والروم قوم صدقوا عهد الله عليه قوم صدقوا عهد الله عليه فانجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا واجرا في الاخره واذا دخلوا البلاد اخضعوا اهلها لاوامر القران ونواهيه ولم يتخذوا عيد وطنا فقال لم يتخذوا عيد الوطن، ولم يتخذوا ميلاد هلان ولا هلان، بل يأمرونهم بأوامر القرآن، وينهونهم عن كل ما نهاه القرآن، هذا دأب سلبنا الصالح، فلهذا اتشأت المملكة الإسلامية من البحر الأطلنطي إلى دبار الصين في مدة وجيزة، يحملون جوازاً واحداً على تباعد بلادهم، واختلاف لغاتهم، واختلاف وتباين أجناسهم يحملون جوازا واحدا ما هو هذا الجواز شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا جوازهم من البحر لطلمطي إلى جدار الصين ولم يسمع في تاريخ من مرى أن جرى مثل هذا وما لاك إلا لأنه دين هذا وعد الله ولن يخلف الله وعدا قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤلمين وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وأمنوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا وعد الله هذا وعد الله ولي الله وعده وقال ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون بهذا الشر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يخبر الله بأنه لا يمكن أن للكافر سوطة على المؤمن أبداً بل السلطة على المؤمن السلطة للمؤمن على الكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين شبيلا وكما جرى لسلفنا الصالح فعندما تقرأ في التاريخ وأخبارنا المضاء تعرف معنى هذه الآيات حيث طبقوها وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لم تهزم لهم غاية وفتحوا البلاد لا لقصد المال ولا لقصد السيطرة كما يقوله بعض العصريين في كتبهم يقولون إن العرب كانوا في شدة من الجوع ففتحوا البلاد من أجل المال أو من أجل كلا فتحوها لأوامر, ال... لأوامر القرآن ونواهيه كما ومعلوم فإن عمر رأي الله عنه لما بعث جيش المسلمين إلى العراق وقاتلوهم فجعلوا يفتحون البلاد بلدا بلدا ورسط ينتقل من بلد إلى أي أخرى والمسلمون خلفا كتب رسط إلى ملك الصين يقول له إن شرذمة قليلة اندهمت بلادنا من بلاد العرب اشتباحت أموالنا وانتهكت حرماتنا الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر فبعد بالكتاب إلى ملك الصين لما قرأ الكتاب فجأ ودعا بمن جاء بالكتاب وخلابه قال ويحك أخبرني ان هذه الشهمة القليلة من العرب التي ذهمت بلاد فارس وقد مضالها في الملك أكثر من أربعة آلاف سنة قال عن أي شيء تشأل أيها الملك قال ماذا يقولون لكم قال يقولون لنا اعبدوا الله وحده لا شريك له وينهوننا, وينهوننا عن عبادة الأوهان ويعمرون بصلة الأرحام والعثاة قال إذا أعطيتموهما طلبوه قال ذهبوا وتركونا قال هل يغبرون إذا عاهدوا قال لا قال هل يكون إذا وعدوا قال نعم قال وما عبادتهم قال هي خمس صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوبا خلف إمامهم هي أحض إليهم من أنفسهم ولسائهم وأبنائهم قال أرجع يا رسل فقل له يصالح القوم يصالح القوم فإنه والله لا فاقتلوا ولا له بهم والله لو حاربوا الجبال لجحجحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة هذا دين هذا دين من تمسك به إساك ومن ضيأه راع هذا وعد, رب وعد ربه وكان حقا علينا نصر المؤمنين انظر إلى قصة الصحابة لما دخلوا أفريقيا ودخلوا مصر وتجاوزوها إلى البلاد الإفريقية وهي تونس والقيروان أراد عقبه بن ناذع أن يبني مدينة هناك من أجل أن يؤثر فيها المسلمون ومن أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن يخضعوهم لأوامر القرآن ونواهي اختار مكانا مرتفئا إلا أنه متف بالأشكاب فأراد أن يسكن فيه وأن يذن فيه مبينا يسكنها المسلمون قيل للا تستطيعون إن فيها من الحيات والسباء والأقارب ما لا تستطيعون معه إلى أن تسكنوها جاء عند طلوع السمس والبربر حوله وخلق كثير فقام خطيبا فوق هربه قال أيتها السباء أيتها ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واننا ناجلونها هنا فما رايناه بعد يومنا قتلناه ارحلوا عنا قل يفي الكلام حتى راوا السبع حاملا ولدا والحيه حاملة ولدها على ظهرها ذهبوا الى كل وجهه فاسلم اكثر فأسلم اكثر من 20000 الذين شاهدوا الواقعه ما هو, إلا دين ما هو إلا دين لكن قد تقول أن هذا وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا وعد الله يقول وليه اجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا وأن الآية دلت على أنه لا سلطة للكافر على المؤمن فأين وعد الله دينا أنا منكم مؤمنين نجد الكفار يقتصمون بلادنا ويهيمنون علينا ويستغلون ثرواتنا ونحن غعفا بالنسبة إليهم أين وعد الله في قوله وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا كن نقولك جوابا عن هذا السؤال أتعرف الإيمان ما هو الذي قال الله فيه وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ما هو الإيمان؟ والذي قال فيه وكان حقا علينا نصر المؤمنين والذي قال فيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ما هو هذا الإيمان نقول لك ذكر الله أهل الإيمان المتصفين بهذه الصباب في الآية الأخرى وأن تطبقها على مجتمعك هل تنطبق عليهم أم لا ما هي هذه الآية قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذه خمس صفات وصف الله مؤمنين بها فطبقها على مجتمع مجتمعك اولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الصفة الأولى عندما تقول له اتق الله رق قلبه وخضع ودمأت عيناه إعظاما لله وإجلالا لله كما قيل لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اتق الله وضع خده على العرض فقيل ما هذا يا أمير المؤمنين قال فضوعا لله ألم تقرأوا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعلم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد لا بد أن إذا قيل لك اتق الله أو ارخذ الله أو ما أشبه ذلك أن تجد أثر هذا في قلبك هبوعا وانكسارا وتعظيما لخالقك وباليك وأن تظهر آثار هذا الوجل على جوارحك فهل ينطبق هذا على مجتمعناك ألا اصيرت كل تعالى يقولوا وإلى تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا لدقتهم بردهم واعتمادهم عليه وإيمانهم بالقران امثال ذلك قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون امورهم إليه ويعتمدون عليه وهذا لا ينافي تعاقب الاسباب فإنك مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاق الأشباب لقوله تعالى وأعدوا لهم مشتطات من قوة ومن رباق الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إلى بئذ ذلك فأنت معمور بالاعتماد على الله والتوكل عليه مع تعاطي الأسباب لأن الشريعة ربطت الأسباب بمسبباتها فالاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب تدعو بالسريعة هذا نظام رب العالمين فإنه أحكم هذا العالم وربط الأسباب بمسبباتها فمن الخجل ومن ومن الخجل أن تسأل الله أن يأتيك بولد بدون أن تتجوج نقولنا أنك سريد اعمل الأسباب ثم سل الله الذرية الصالحة لا يمكن أن يأتيك ولد بلا زوجة مهما عمل لأن سنة الله في هذا الكون أن ربط الأسباب بالمسبباتها فقوله على ربهم يتوكلون تعتمد على الله وتهوض أمرك إليه لكن مع تعاطي الأسباب كما في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ومن جملة آياته وأعذوا لهم مستقات من قوة يا أيها الذين آمنوا قلوا حذركم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا كل هذا من باب تعاطي الأسباب الصلة الرابعة للمؤمنين قوله الذين يقيمون الصلاة بمعنى يقيمون أن يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها لأن الصلاة تني الصلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه ولها من المجايا والخصائص أشياء كثيرة لا, لا ينبغي ذلك وخشية الإطالة وقوله ومما رزقناهم ينفقون أن يؤدون شكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم مؤتمرين بأوامر الله في ذلك قال أولئك هم المؤمنون حقا فالذين هذه صفاتهم عملوا بها حقا هم المثورون في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن سلفا الصالح ساروا سيرة بهرة العقول بهرة العقول وجرى من في خضوبهم ما لا يعرفه كل أحد بل أخذعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بسبب هذا خصل لهم العز والمز والرقي هذا عمر بن خطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما جاء شعر بن أبي وقاس وكان أميرا على العراق جاء ومعه خمسمائة من أوجهاء العراق ومن أعيانهم جاءوا يسلمون على أمير المؤمنين الذي دوخ العالم ما هو هذا قدموا المدينة في منتصف النهار في يوم شديد حره غربوا عليه الباب فلم يجدوه غربوا إلى المسكد فلم يجدوه سألوا الصبيان الذين يلعبون في الشاعة قالوا لهم أين أمير المؤمنين فأشاروا إلى طريق سلكه أمير المؤمنين جاء شاعد ومعه خمسمائة من وجهاء العراق شالكين هذا الطريق الذي أشار إليه الصدية فوجدوه يطلى بعيد أجرب فاشتحيها شاعد عند هؤلاء العراقيين هذا الرجل الذي يطلى بعيد أجرب كيف دوخ العرب ودوخ الأمم فقال شاعد مما يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال عمر إنه من عبل الصدقة قال شعب يا أمير المؤمنين وهل لا أمرت عبدا من عبدان الصدقة يكفيك معونة هذا البعيد؟ قال عمر يا شعب وهل أعبد وهل عبد أعبد لله مني؟ ألقي رداءك وهنم قال أولي امشطون أيها الأنف ثناء وفي اعشاء اللؤثار يقرا مع عمر فاجب وجهاء العراق هذا الرجل لا حرج ولا اي في وهذا وقال والله بها لا ملكتم الغنم بها لا ارتباع المسلمين والله لا تغلب لكم رايه هذا شان المسلمين في امنهم وعزهم وحالتهم لكن لما تطاول بهم الاذلم وركنوا إلى الترف وإلى الشهوات حتى صاروا أذلاء فقراء فعل بهم أعداؤهم الشيء العظيم ومن ذلك على ما ذكرهم الركون ومن جميلتهم ابن الأثير فإنه قال في تأريشه قبل أن يذكر واقعة التفاق قال كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى هل أذكرت واقعة التتاب مع المسلمين أم أتركها ثم قال يا ليت أمي لم يا ليت أمي لم يا ليتني كنت نسيا منسيا لكن لا بد أن أذكرها فذكرها وكما ذكرها غيره وملخصها وأن المسلمين لما ركنوا إلى الشهوات وضعف وقع الدين في قلوبهم صاروا أذي الله فقتل منهم التتار في خراسان وما يلي في يوم واحد سبعمائة ألف من المسلمين انظر إلى الظلم وهذا مصداق ما أحبر به الرسول قال كيف بكم إذا تباعت عليكم الأمم كما تفاء الأكل على قصعتها قالوا أمن كلة بنا يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السين يعني أنهم لما أضاعوا ضاعوا أضاعوا دينهم ضاعوا ولما حرفوا إن حرفوا. وسلكوا غير الصراط المستقيم ومن جملة ما ذكر المؤرخون أن امرأة من الكتاب قتلت رجل جاءت إلى رجل وكانا قتلت مئة رجل امرأة واحدة قتلت مئة رجل من المسلمين ولم يعلموا أنها امرأة لأنهم أصيبوا بالذل لن يتمشتوا بالدينهم حقيقة ولم يعرفوا حقيقة ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ولم يطبقوا إنما المؤمنون الذين عذا ذكر الله ومن جملة ذلك أن رجلا لقي رجلا من المسلمين قال ضع رأشك على هذا الحجر لأقتلك فوضع رأشه فوجب شيء يريد أن يشتخ به رأس المسلم فلن يجد وهذا جلس واضع الرأس أو الحجر حتى جاء التتاري بحجر فواضح به رأس المسلم هذا الجن وهذا الخلوط حتى ولم لا بيده ولم يهرب بل اشتكان وشقط إلى هذه الدرجة وهذا مصداق ما أخبر به الرسول ولكنكم غتاء كغتاء الشين والقوم لما حربوا إن حربوا ولما أضاعوا ضاعوا وسلكوا غير الطريق الأقوم ما هو إلا دين من كمسك به ساد ومن ضيعه ضاع والله يقول ولقد كتبنا في الجبور من بعد الذكر أن الأرض يردها عبادي الصالحون ولقد كتبناه الجغور من باب الذكر أن الأرض يلدها عبادي الصالحون فأخبر بأن العبادة الصالحين هم الذين يلدون الأرض وهم الذين لهم الكلمة ولهم العزل لكن متى نكون صالحين؟ هل بالنشان فقط والمقالات أم لا لابد من الزعل القول إذا تأخر الزعل والعمل لا الزعل كبر مكتاً عند الله أن تقولوا ما لا تبعلوه ولا أحب الإطالة فإن ما ذا كفاه قد يكون كافئاً والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله هناك بعض الناس قد دبت لقلوب المجاس والقنور فالتصار يقولون لن, يت... لن تقوم الإسلام القائم بعد هذا التمزق والضعف فما حقهم هذا القول وهل هناك حاديث مبشرات بعود العزة إلى هذا خطأ لا ينبغي أن اليأس يتسرب إلى النفس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تزال طائبة من أمتي على الحق منصورة لا يضربهم من خذلهم ولا من خالفهم فلا ينبغي أن الإنسان ييأس لا بل عليه أن يجأب في الدعوة ويدأب في نفس الناس وإرشابهم, وإرشابهم وتبهين الحق لهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة والدنيا ويوم يطول الأشهار فهذا اليأس لا لا لا ينبغي مما يشبه أن الإنسان يضعف عن الدعوة ويشتكين بالأعداء ويجعل أن الأعداء يدخلون البلاد ويكسطون قوة ونرأ أنظمتهم الكافرة في البلاد لا لا ينظر بل لا بد من الجهاد ولا بد من الثقة بوعد الله تعالى إذا نحن فدقنا العمل وقمنا بواجبنا ولكن لا يئس الإنسان فلا يجوز بأس بكل حد ومع تشيخ الذين ينجون في بلاد الشيوعية ويموتون دهريين على حال أبائهم ولم يدروا عن مثالات شيئا أي لم يبلغوا عن الله ولا يعرفون عن الإسلام ولا غيره شيئا فهل يؤخذون أي هل يصنق عليهم أنهم مكلفون ثابتوا الله الإنسان الذي لم يعرف الإسلام أولا نعرف أن هذه المسألة تكلم العلماء فيها فقال بعضاً القرآن بلغ كل قال الله تعالى لينذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القرآن فقد قانت عليه الحجة لكن على شبيل الفرق وتنجلاً مع سؤالك فقول إن قوماً نشأوا دهريين ولم يعرفوا الإسلام ولا قرآن ولا أي شيء بالكلية فهل يدخلون النار؟ نقول لك لا يرسل إليهم رسول لأن ربك يقول وما كُنَّا مُعَجِّبِينَ حتى نَبْعَذَ رَشُولًا وَمَا كُنَّا مُعَجِّبِينَ حَتَّى نَبْعَذَ رَشُولًا وهذه المسألة بسطها العلامة المحفق من قيم في كتاب طبقات المكلدين في أراخي سبر هجرتين وقال من كأطفال المشركين أو أطفال المسلمين الذين ماتوا ولم يبلغوا ولا ألم فين أنه يرسل إليهم رسول يوم القيامه فمن اتقى أص... ويطوع عقلا ويطوع معرفه ذلك الرسول دخل الجنه ومن عصى ذلك الرسول دخل النار واستدلوا بهذه الايه وما كنا معذبين حتى انا بعث رسولا والمجال منصوبه في كلامه كتاب نقي طلقات المكلمين في شري اخر ثمره الجبتين هل الجهاد في سبيل الله واجب ام فرض كفايه على كل مسلم وما هي الشروط التي لا بد أن تتوفر في مجاهد الجهاد في سبيل الله هذا فيه تبصيل تابتا يكون فرد كفاية وتابتا يكون فرد عيل أما كونه فرد عيل هذا لو حصل بلا عدل مثل عجان عدل فهذا فرد عيل يجب عليك تأخذ السلاح وتقاتل وحرام عليك أن تتعخر أو أن الإيمان تستنفرنا طلب منا أن نخرج بقتال العدو خشية أن يدهم المسجلات المسلمين ويستبيع محادي شاعهم واموالهم ويرسط عنظمة الكفرية فهذا فرض أي إذا حصل البلاد عدو أو استنفر للإيمان أما ما ذلك فإنه فرض كبائه وقال أهل الإيمان يجب على الإيمان أن يغزو في كل سنة مرة هذا واجب فلو أخره أدم إذا كان قادر يعني على قتال الكفار فلا بذلك أن كل سنة يجهد جيشاً لقتال الكفار ويكون على هذا فرد كلاية ومن تعطى ربيس رب هو المسلم الحب البالغ يعني المكلف القادر على حم السلاح فإذا كان قادر على حم السلاح يعني كان بالسلع والبصر ومستقيم وهي قدرة فهذا هو المتعين أما الأعمى والمرين ومن به عرج ولا يستطيع الزر والبر فهذا فد عدره الله سبحانه وتعالى <تصفيق> هل اعتبر من فرك الصلاة تكاسلا مسلما أو كافرا وإذا اعتبر كافرا فهل هو كفر يخرج من الله أم لا وهل يسمى مؤمن أم لا ففتون معجوري والذكور فطول من فرك الصلاة تكاسلا هذه المسألة فيها خلاف لكن الذي عليه أهل الحديث والإمام أحمد مذهب الإمام يا أحمد ومذهب الإسحار وهو مذهب الحديث ماذب كافر إذا ترك الصلاة ولو كان معتقلا للوجوب لكنه تركها تكاسل لا يسلم فهذا يحكم بأنه كافر فإذا حكمنا بأنه كافر على مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام يا أحمد وإسحار إذن لا يغسل ولا يكثل ولا يصلى عليه ولا يبن المسلمين في مقابرهم بل يسحب كراءه يرمى في أي جرى أخس من الكلب هذا حكم عند الحديث مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترط الصلاة فإذا ترك الصلاة فقد انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وكونه معتقد من الوجود لا يؤكد هذا عند أهل الحديث وهو منهب الإمام أحمد مستدلين بهذا الحديث ونظائره خفيلة الشيخ يقول بعض المؤرخين ان الأمة الإسلامية دب فيها الضعف منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ضعفها كان مرة واحدة وآخرون يقولون ان الضعف بدأ فدريجيا فدريجيا بعد الخلفاء الراشدين فالدولة الموية في العباسية وما رأي سماحتكم تقول إن بعض <تصفيق> المؤرخين يقولون قبل ضعف المسلمين منذ وفاة رسول الله لا هذا ما صحيح بل في أيام الخلفاء الله عنهم فتحوا الهتوحات ونصروا الأنصار وأخضعوا الأمم لأوامل القرآن ونوى كما أسرنا إليه قريبا فإن عمر رضي الله عنه دوافاته لما طعله أبو نؤلؤه وجعل الدم يطعم من ذرهه لجاء أبو عباس فقال له هنيئلك يا أمير المؤمنين فتحت كذا وكذا وظفعت ست وثلاثين ألف مدينة وأخرعتها لآوامر الإشلام وفعلت كيف قال ابن عمر دعني من تذكيتك يا, يا ابن عباس يا ليسني وقبلت من هذا الأمر كفا بل لا علي ولا boys مع أنه يقول فتحت ست وثلاثين ألف مدينة. كلها أخرعتها لآوامر الإشلام لوامر القرآن ويقول مع هذا دعني من تذكيتك يا ابن عباس يا ليتني خرجت من هذا الأمر كفى الله علي ولا عليه فلهذا تعرف أن الضعف دب بعد موث الخلفاء فإن الضعف بدأ في أيام عثمان رجل الله عنه في آخر أو آخر أيام عثمان وكذلك في أيام علي للذكرة التي وقعت بين علي وبين عائشة وابن الزبير وقعت في وقعة الجمل ثم بعد في وقعة سلطين بين علي وأصحابه وبين رضي الله عن الجميع ثم استمر ما حصل وإن كان هناك موجد انتصارات في أيام بلغمية على قدر ما تمسكوا به من الإسلام فهم كلما تحرق فعل. فعلى قدر ما تمسكوا به من الإسلام يحصل لهم العز والرقي والبطوعات وكلما ضعفوا عن الأوامر الإسلام فإنهم يضعفون ويسخطون بقدر انحطاطهم وبعدهم عن دينهم الجزاء من جنس العالم ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه قال له رجل يا أمر المؤمنين إن الناس هدأوا في أيام أبي بكر وعمر واستقابت الأمور وانتظمت الأحوال وفتحت الفتوحات ومسلت الأمصار وفي أيامك وأيام عثمان حصل الشر والهتن والبلاء والقتل فلماذا؟ قال علي رضي الله عنه يا هذا إن أبا بكر وعمر أمر على مذي ومثل عثمان فكنا نسمع لهم ونضيع وأنا وعثمان أمر على ندرك فحصل ما ترى يعني ما عندكم شب ولا طاعة فبهذا تعرف أن الظرف حصل على المسلمين بخدر حصل بينهم من الخلاف والهجن وبخدر ما تركوه من أوامر دين المقنان سمعت الشيخ نجد في كهير من كذب قولهم إن في القرآن الكريم مجاج مجازاً سواء بالزيادة في تعالى ليس بمثل شيء يقولون إننا كافة زايدة أو بالنقص مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية فما حكم هذا تلام جزاكم الله عما خيراً فقول إن أهل البلاغة يقولون ان في القرآن مجازة فهل هذا سائر؟ نقول لك هذا صحيح؟ قاله أهل البلاغة علموا البلاغة وقاله كبير من المبسدين وأهله الجمهرة يقولون في القرآن مجازة ولكن العلامة بن قيم تكلم آذارا بالمسلة في كتاب الصواهر المرسلة ضد على الجرية والمؤطلة وقال ما معناه ليس في القرآن مجاز بل القرآن كله حقيقة فلا داعي إلى ذكر المجاز فقوله واسأل القرية وإن كان هناك أن المراد واسأل أهل القرية يقول هذا شائب في الزغة ليس مجاز أنه يجوز حظ المغاف وإقامة المغاف إليه مقامة لكن انا كنت صدق كان قال ابن مالك ولا يلي منيا للمضافه لا ياتي خلفا ولا يلي للمضافه ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما عهد فقوله ولا يلي للمضافه يعني يلي المضاف قريه خلفا عن اهل المحلوم وأن المضاف اليه فان مقان المضاف وانتصب انتصابا وهذا شاهد في لغة العرب فالمراد بسؤال القريه هو جار على حقيقته فلا داية إلى أن نقول هناك مجاز ما دام أن اللغة ساعدتنا بهذا مثل أن الجدار أريد أن ينقض قالوا إن جدار لا إرادة له وإنما الإرادة خاصة لمن كان يملك الإرادة هو الإنسان فالجدار لا إرادة له قالوا إن هذا من قدير المجاز يقول مقيم ما معناه يقول ليس هذا بصحيح بل الإرادة إرادة كل شيء بحسبه فإرادة الجدار هو ما يلانه ومقاربته للشقود فلا نقول إن إرادة الجدار مثل إرادة كأنت كما أن شخصية جسمك ليست كشخصية الجدار وجسمك وما أنت من جنس الجدار فلا نجعل إرادتك مثل إرادة الجدار ولا نضطر إلى أن نقول إن إرادة الجدار مجازية يبا نقول إرادة للجدار إرادة وهو ميونه ومقاربته بالسقوط على حشبه ومن كما ومن قوله تعالى واختب جناحك فهل لك جناح واختب لهما للأبوين واختب لهما جناح الدل من الرحمة فجناح ليس المراجة الجناح المتف من من الميش كما تقول نحن على جناح شفر فنقيم بسط المسألة وذكر الأدلة الكبيرة بشواهد كلام العرب وهو في كتاب الذي أسمع الكتاب الصواعق المرسلة في رد الجامية والمعطلة هو مطبوع موجود لكن هذا ملخص ما قال ألمان طبيبة الشيخ معلومنا أن لبس خاتم الحديد, الحديد للرجال لا يجوز فهل يجوز لبس الساعة تقول هل يجوز لبس الساعة لا بأس بها ما بمعنى لأنه محتاج إليها لنعرفة الوقت ولينظم به عمل عمله ويعرف هل حان وقت عمله أم لا؟ كل هذا لبعشاً ولا نعرف بنيه يمنع من هذا الإسلام جعل السلطة للمسلمين على المشركين لكن العكس نراه واضحا فنرى المسلم مرؤوس لمسرك السؤال ما خط مطاعة في المشرك فيما أمر به المسلم إذا كان هذا الأمر لا يتعلق بوامر السريعة أو نواهية تقول المسلم يعني هذا معنى سؤالك هل يجوز للمسلم أن يكون مستخدماً عند الكابر هذا هو حجل سؤالك يعني بهذا يشوي لك وارج عنك لا يأمره من ما يأتي الإسلام أو يأمره بما يتنافع مع الإسلام لأن هذا تقول وارحينه إنما تسأل تقول يكون المسلم مستخدم لهذا الكابر وتقول إن الرسول يقول الإسلام يا أذو فكيف يكون هذا خادم لهذا الكافر هل يجوز أم لا هذه المسألة يقول العلام من الحنابلة وغيرهم إذا كان العمل عمل المسلم لا يقتضي خدمة الكافر شخصيا فهذا لا مامع منها كبناء بيت أو بناء شيء أما خدمته التي يكون بهذا ليلا وتعتأوامل فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون المسلم خادما للكافر ينظف محله أو يصب لغاوة أو يكون كالناس عنده أو ما أشبه ذلك أما من أن يعمل عملاً كصانع في مرض مصر بعيد عنه لأنه يعمل عملاً يأخذ عليه أجراً لا يتعلق بخدمته ولا بخدمة آله بل كذلك فهذا يجيزه جمع من أهل العلم <تصفيق> ويقوم بسؤال آخر هل أغفية هل هي سنة الأموات ولا مبأ والاحياء معن امن الاحياء فقط وكيف يرد على من قال انها الاحياء فقط تقول هذه القوله سن عن الميت وأحياء. نقول لك نعم سن عن الحي وعن الميت ولا يختص بالمجلس هذا حي وان القائل ها لا فقد غلط فالذي عليه انابه الافكار هو دين الاسلام وجميعا غيره ودلت عليه الاحاديث أن الاحياء عن الميت مشروعه أولا نقول لك أن الأرحية ضرب من الصدقة فهي ضرب من الصدقة لأنك تنبح الأرحية وتجعل ثوابها لهذا الميت ويتوزع لحمها على الفقراء على التفصيل المحروف فأنه كأنه صدقة والصدقة تصل إلى الميت باتفاق عن العلم لم يختلفوا في ذلك وثانيا أن الأرحية عن الميت مشروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم فحى عن محمد وعن أمة محمد فلغت أمة محمد تشمل الموجود ومن كان يأتيه فهذا دليل على أنه رحى عن الأموات لأنه رحى محمد وعن أمة محمد فحينما رحى المدينة من جملة من رحى عنهم من من كان من أمة محمد عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصوا في حياته كعثمانا من مرعوم وغيره ولم يقول الرسول عن أمة عن محمد وعن الأحياء من أمة محمد لم يكون عن الأحياء بل قال عن أمة محمد فأنت الآن من أمة محمد فهذا كله يدل على أن الأرحية عن الميت لا بأشياء, لا بأشياء. وقد ترجم أبو داود في سنة قال باب الترحية عن الميت وساق بسنده عن علي رضي الله وان رحى عن, عن نبي صلى الله عليه وسلم إلا أن باب الحفار تكلم بسنده معه صاحب التسجيلات من ذا الحق ما حكم بيع أشدت القرآن الكريم والحديث والخطب والمحاضرات والأنشيد الإسلامية وما هو المكسب في البيع شرعا أفيدوني نفعكم الله ما حكم بيع الأشفطة لا بيع شبيع لباع الأشفطة في السوء كان من حديث أو القرآن أو غير ذلك إنما خلاف بيع بي المصحف هل يجوز أم لا عند ذلك الحنابلة لا يجوز ويروى أن عمرنا قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصحف لكن جمهور الألماء على جواجبه ولا مانع من ذلك إن شاء الله هل طبع كتابكم هل طبع كتابكم نقل نظام العمل والعمال وهل يباع في الأسواق إذا كان طبعا أم يوزع مجان كتابنا نقل الأمل نعم طبع بالإشتينشن طبع بالواقع بالإشتينشن وموجود من لكن لم يتحسر طبعا في سيرة عامة سماعت الشيخ الآية التي مرت بنا قبل قليل من سورة الأنبياء ولقد خذبنا في الزبور من بعد الذكر الآية كيف يقول الزبور بعد الذكر على تفسير الذكر في القران وفقكم الله شايفين قرانا في مجلة الارشاد اليمنيه عنوان النص هل للخمر منافع فهل يصح هذا العنوان بهذا النص مع ان قرانا في مجله الارشاد اليمنيه عنوان النص هل للخمر منافع فهل يصح هذا العنوان لهذا النص مع انه اثبتت القران ان ليس للخمر منافع <سؤال> هذا الجواب عن, <سؤال> عن الآية وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِهُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ليس في بل الله سبحانه وتعالى أخبر بأن العباد الله الصالحين هم الذين يلهون الأرض وهم العنو في القرآن وغير القرآن كذلك أرى بالنسبة للخمر تقول هل فيه منافع نقول لك هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بصعيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سأت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء قال رسول الله ولكنها داء فهذا جواب مقنع قال لا ولكنها داء وهو سألك أن نصنعها للدواء فأخبر الرسول بأنها بأنه ليس فيها داء دا بل كلها داء ولا نفع فيها بالكلية وهذا شيء أثبته الطب الحديث أثبته الطب الحديث والمقالات الأصرية أيضا لا سيما من غير الأمم الإسلامية فقد كفر بعض الألمان فقال إن شرب الخمر يضعب نسيج للإنسان حتى إن ابن الأربعين إذا كان مدمين لشرب الخمر يكون نسيج بدنه كنسيج بدن ابن سبتين وكذلك قال بعض الغرانسيين إن, إن شرب الخمر يؤثر على النسل فالغالد أن نسل شارب الخمر يكون عقله مخبطا ويكون مصابا بالبل لا يكون عقله مستقيما هذا في الغالد يعني أن أولادهم لا يكونون بمعنى أن لهم العقل الكامل بل يصابون بشئ من الخلق ويقول آخر فرنسي في كتاب الله سماه عاما في الإسلام يقول لما فتحنا الجزائر أكثرنا فيهم الخموع والله لو استقبلونا بشرب خمورنا لذلوا لنا وصاروا عديدا كما فعل ذلك بعض مناففين لكن شريعتهم منعتهم من ذلك فبقوا على إبائهم وقوتهم وعزه ضدنا هذا قوم وكلام الناس يعني غير مسنفكين أما معنى قوله فعالى يسألونك عن الحمد والميس تكون فيهما إثم كبير ومنافق للناس إذن المنافع هنا هي القيمة لا مجرد شربه وقد يشرب الإنسان فيجد مشاق أو مشوة لكنها موقفة تدهب بل تلقيه بلا وسرض مسيح بدنه وأعصابه وخلل في مسله من الملاحظ محراف الكثير من شباب وشابات العالم الإسلامي والمناداف التقدمية متقلبين بالغرض ما هي نصيحاتكم لهم ولنا نصيحتي لكم ولهم التمسك بكتاب الله وأدم الاغترار لما تكتبه الصحف والزرائد مع الأسف حتى في صحفنا المحلية جعلوا يعترضون على أوامر الإسلام كالكتابة التي نشرتها مجلة اليمانة بقلم وأوله مستعار بقلم بثينا وأغلب ظني أنها مستعار تعترض على تعدد الزوجات وعلى المبي صلى الله عليه وسلم مما يكتب الكفر ومع هذا نشي وأمثاله كثير وكثير فأرى الانتعاد عن هذه المقالات التي ربنا تؤثر على الإنسان ولم يكن معه سلاح يدفع به عن هذه الأشياء وعليه التمسك بالقرآن والسلمة ومخالقة أهل العلم الذين أن تنتفعوا بمخالقتهم والانتباع بحيث إلى وقع لك شباه تسألهم ويزيلونها عنك ولا ينبغي أن تنفرد وحدك وتقتصد على مطالعاتك فإن العلماء ينبغي أن تلاجمهم وأن تسأل عن كل ما أشكل عليك فقد قال اشتاعد هذا المعنى ولا تعدوا الى وقال ما معناه ولا تعدوا عيناك عنهم يعني ان ان عن فانهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم وكما بالحديث الرجل الذي صار انه شك فقعد قال اتيت زيد بن ثابت فقلت له هل في فحدثني لعل الله يبهجه من قلب وعتابه و اعطى حذيفة إلى غير ذلك هناك حديث الرواه أبو داود بسند, بسند صحيح هو موجود في كتاب رياض الصالحين والذي ورد في الحديث هو أن رجلا دخل المسجد فصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وتورى فإن الله لا يقبل صلاة المسبئ زار انتهى وكان الرجل مسبلا لفوبه فما المراد بهذا الحديث وهل من أسبل عزاره لا تقبل فيتقبل الله صلاته تقول هل من إشبال ناقض للغرون قل لك لا لكن معنى الحديث خبث إنما هو من باب التأجيل والتنكيل لهذا وإلا فنواطب الورو لم يذكر الرسول أنها من النواطب ولا قال به أحد من أهل العلم البتة بل المسلمون مجمعون على أن التوب لو كان طويل فإنه ليس بناطب مع أن الذي يحرم إطالة الإجارة إذا كان خيلا كما يؤيده يدل عليه الحديث الآخر من جر إزاره خيالا لم ينظر الله إليه وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أما لو كان إزاره من غير قصد هذا مكروه ولم يكون محرم كما لو صار ثلقتوني ولكن مرعا قصد لكن ينبغي أن ترفعه لكن ما جرى خيالا وتعاهم وتكبر فهذا نقول مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم لعند الحديد من جر إزاره خيالا أنت لم تدور إزارك خيالا أنا ما حكم الموالد التي تقام ليله كل جمعه مع ويدرس فيها سيره الرسول واخلاقه والصلاه عليه كتقولنا حكم الموالد التي تقام ليله الجمعه انا اقول لك يا اخي انها لا اصل لها لو كان خيرا لشبقونا اليه سيره الرسول عن حق انكرم لكن مو لازمها ما الموالد الجمعه لا تشد الصبح الضحى ايوه في الجمعه وتعتبر بمعجزات الرسول وتعرف فضل الرسول وشرها أما من أنك تخصص لقراءة, تخصص لقراءة السيرة ليلة معينة فلا من البدع لا ينبغي بكل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل ويقول من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس منه فهو رجل ويقول عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة القلافاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد فنقول لك طيب هذا حكاية جاءت صورة ولكن هناك تفصص صليت جمعة وتصميها لو لك نبيك يقول ما نحدث في أمرنا هذا ما ليش من فورد فالرسول فالده هل عندك أن أبا بكر كان يدرس سيرة الرسول لأيت جمعة أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة او بقيه العشره المشهود لهم بجنه أو احد من الصحابه او التابعين أو من بعدهم لا كل هذه ما ذكرت انك تحصي جننا معينه نعم في وقت معين في اي وقت نعم بقيه ثلاثه اسئله السلام عليكم ورحمه وبركاته اريد الشيخ ما حكم استخدام العطر الذي يحتوي على الكحول سواء وضع على الثياب على الجسم ل... ما, ما حكم استخدام العطر الذي يحتوي على الكحول سواء وضع على الثياب او على الجسم لازاله الروائح الكريهه وكذلك كيف نحكم على العطر إذا كان قد كُتِب عليه طبيعي تقول حكم العطر يعني استعمال هذا لا بأس فيه ما لكن معظمك تسعي عن العطر تسع عن الكلونيا هذا السؤال لكن لو وضحتك كان أحسن تقول الكلونيا في رائحة طيبة إلا أنه يسكن فما حكم نقول لك أولا كل العطرات الطيبة هذا لا بأس فيها الرسول كان يحب الطيب ولا من أن تبقي موضوع الفالونيا إذا كان يسكر ما حكمه نقول لك جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر لا يجل استعماله وعند آخرين إذا كان ظاهرا فلأصل فيه الطهارة هذا عند الآخرين فأقول لا من أنه واستدلوا على هذا على طهارته قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر وهو مشكل في المدينة لما حرم فجعلوا يريقونهم في سكك المدينة فالناس يطعونه وربما أصاب ثيابهم قالوا هذا يذل على طهارته وعن العصر فيه الطهارة فكذلك الكنونيا لكان العلة فيه مجرد الإسلام أما جنور يقولون إنه نجيس وعن الخمر نجيس لا يجوز وما جاء في طلبين هذا كان في أول الإسلام أول ما حرم وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عمر بإراقته وهو من النجاسات هذا بالنسبة للكالوريا فالأولاء اجتنابه ولكن لا مانع, لا مانع عند الحاجة على رأي الشيخ تقييد الدين الذين يقولون بالطرارة لأن بليل قوي وهو مسأل إراقة الرسول لمدينة إلا أن التنزل والابتعاد عنه هو أولاء الأمتن فهذا إذا ثبت أنه مشكل أما إذا لم يثبت أنه مشكل فهذا لا يشكش تعمل بدون تردد بقي مورود تقول شوار شطر سؤالك الأخير تقول كيف أعرف أنه مشكل انا أجد الآن كالوليا متنوعة فأنا ما أعرف نقول لك الأصل بالأشياء اللي باها إلا إذا علم أنه مشكل فأي أن بني ترقم بقي تقول كيف أعرف أنه مشكل انا مثلك لا أعرف أنه مشكل لأن هذا من خصائص الطب غير عني سألت بعض العطباء وقلت لهم لا بد أن تميجوا لنا عن الكلونيا المشكل لأجل اجتنابه من الكلونيا الذي لا يشكر فقالوا فتوّر كتاب محصله أن تعرف الكلونيا المشكل إذا أخذت من الجر قليل وصببت عليه ماءة فإذا كان إنقلب أبيض من جنس الحليب هذا مسكر يعني أخذت ما صبت عليه شوي كنونا إذا صار مثل الحليب قالوا إن هذا لا شك أن الكحور المسكرة في مادة كبيرة فهذا هذا يجب فإذا كان لم ينقلب أبيض ولا صار من جنس الحليب فهذا لا يكون مسكرة هذا قولهم وعما أدر صحة وما لكن هذا قولهم صال أخير ما حكم الذهاب للخارج يتعلم اللغة تقول ما حكم الذهاب إلى الحافظ لتعلم اللغة اللغة نغة الأجنبية فيها الخلاف شيخ الإسلام تيمية لا يرى جواز تعلم من لغة الإنكليزية لا يقول ويذكر آثار عن عمر. عن عمر رضي الله عن نهى عن تعلم ريطانة الأعاجم واشتدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فأنت إذا تشبهت بهم لأن تعلمت لغتهم أنك إذا تعلمت لغتهم أنت أولا معمور بعداوتهم وأن هذه ملة أبيك إبراهيم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجد قوما بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى غير ذلك قالوا أنت معمور بعداوتهم ومغضهم لكن قالوا إذا تعلمت لغتهم صار بينك وبينهم رابطة فقلبك ينجلب إليهم وتحبهم ألا ترى أنك إذا كنت تعرف لغتهم رأيت لك إنجليزي مثلا انبسطت ووجدت شيء من المهيود إلي جأت تكلمه ويكلمك فهذه اللغة جمعت بينك وبينك لا ينبه وأنت مأمور بعداوتك حتى التشبه لباسه الخاص أيضا كما لو كنت في بلاد خارجية وعليك ملابس شعودية فقط وأهل البلاد كلهم يلبسون ثاني ثم رأيت شخصاً لا تعرف إلا أن عليه ملابس مسعودية مثل ملابسك فتجد فلدك جنب إليه سبيل وتلاحقه وتنظر ما هذا الذي شابهك ثم نظر وثم نلبس ما هذا فتجد عندك ميوب ومحبة لك وتطلع على من هذا الذي شابه لك فقالوا قطعاً للموضة وقطعاً لا ينبغي تعلم لغات بالكلية إلا في الحالات الضرورية كأن يحتاج الإمام لمن يقرأ له ويكتب له كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يقرأ له الكتب الأبرياء ويكتب له فأمر زيد ابن ثابت يتعلمها في نحو 17 يوما فجعل يقرأ للرسول الكتب الذي تجل من اليهود ويكتب له قالوا إذا كان مع الحاجة فلا ما هذا هو قول كثير من أهلين وبعض منهم يجوزه مطلقا بعض منهم يجوز المطلقات ويقول لا منام ومن من جوجه وقف على رسالة في هذا الموضوع لشخص كويتي يقال العبدالعزيز عبدالرشيد سماها الآيات البينات في جواز تعلم اللغات وهي مطبوعة إلا أنها طبعا قد غد فيها على الأحشاء العلجي لأن العلجي يمنع من تعلم اللغات ويحرمها وهذا يمتيزها وعلّف هذه الرسالة وذكر بيها الألفاظ التي جاءت في القرآن وهي بلغة بغير لغة العرب لكن صارت عربية بتداول العربية مثل الناش أو من فأنها حمر مستغفرة فرت من قش وراء أي ومثل ما قال رسولي أمي خالد لما رأى عليها ثربا قال سنن بمنا حسن بلغة الحبشية أستدر بهذا والمسألة معروفة والله أعلمه هذا وان الله لنا ولكم بالتوفيق والامل الدائم ونسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه هو الهي ذلك عليه وصل الله وعلى أبيه محمد وصلى الله على سيدنا رسول محمد والي وصحبه وسلم في ختام هذه الونسيه نشكر سماحه الشيخ عبد الله محمد بن حليم على محاضرته القيمه ونتجوا له التوفيق لنا جميعا شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته